Bismillahi r-Rahmani il,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 وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلِ الْمُنْفَضِّلِينَ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غصة وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا دَامُسًا وَعَذَابًا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 رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبينا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فطر به كان وعده مفعولا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء ننفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى سبيلا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثة الليل ونصفه وثلثه وطائفة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 للله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر من وأقيم الصلاة واعتذار الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدون تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله